Oh, mm -hmm. my Three. Altyazı M.K. Go! شو المسافر للمرسى الأريق يوداع الصحاب وعد اللغاب يوداع الصحاب وعد اللغاب وفراء الأحباب وحرت الأغراب وده كله في